يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين أمر الله المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار لما يسببون من خطر على المؤمنين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 فيها أرشاد أرشد الله تعالى المؤمنين للجهاد في سبيل الله تعالى وأرشدهم أن يبدأوا بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلض عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات يقول الحافظ ابن كثير علينا وعليه رحمة الله أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتل الكفار أولا فأولا الأقرب فالأقرب إلى حفظة الإسلام ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمان وهجر وخيبر وحضر موت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله افواجا شرع في قتال أحد الكتاب فتجهد لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم اهل الكتاب فبلغ ثبوت ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال. إذن ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أي أيها الذين آمنوا أي أيها المؤمنون ابداوا في الغزب بقتال الكفار القريبين من دياركم لأن الحياة لا بد أن تبنى على الترتيب والتنظيم في أمور الجهاد وكذلك في أمور الدعوة إلى الله تعالى والإنسان لا بد أن يجعل لنفسه هدفا في حياته وإلا كان هدفا لغيره حتى اليوم وحتى الليلة وحتى السفر في أي شيء لا بد للإنسان أن يرتب حاله ليستثمر الأوقات بالأنفس فالأنفس قال وليجدوا فيكم غلظة أي وليجد الكفار المحاربون لكم أيها المؤمنون شدة وخشونة منكم عند قتالهم وهذا كقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوب عليهم. وربنا قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثم ختمت هذه الآية الكريمة بعد الأمر بالقتال قال واعلم أن الله مع المتقين وهذا كأمره تعالى بالإحسان ثم قوله وإن الله لمع المحسنين فهذه المعيه اعظم شيء وقال واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فهذه المعية هي أعظم ما يناله الإنسان في هذه الدنيا الفامية واعلموا أن الله مع المتقين أي أيقنوا أيها المؤمنون أن الله معكم بالنصر على أعدائكم إن التقيتم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك التقوى في الجهاد وذلك التقوى لها فوائد عظيمة وابن جزي في تفسيره عند تفسير الآية الفلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذكر خمس عشر فائدة للتقوى فقال اولا الهدى كقوله هدى للمتقين قال والنصره لقوله إن الله مع الذين اتقوا والبلاية لقوله الله ولي المتقين والمحبة لقوله إن الله يحب المتقين والمغفرة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وتيسير الأمور لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وغفران الذنوب وإعظام الاجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتشقين والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخره ودخول الجنة لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا إذا ذكر فوائد ثم ذكر البواعث على التقوى وهي خوف العقاب الاخروي خوف العقاب الدنيوي رجاء الثواب الدنيوي رجاء الثواب الاخروي خوف الحساب الحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة الشكر على نعمه بطاعته العلم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء تعظيم جلال الله هو مقام الحيبة صدق المحبة وหา جدا ذكر كلاما طيبا فيما يتعلق بالتقوى اذا قوله واعلموا ان الله مع المتقين نهايه عظيمه فيها حث على التقوى عموما وفي هذا المقام بالخصوص والإنسان يقف عند هذه الايات ويتدبر ما فيها الانسان يصلي ويقر ويصلي خلف الامام ويستمع فيطرا ورده حتى يقف عند هذه الايات ليزداد ايمانا وليزداد عملا قال تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واذا انزل الله سوره على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا أيكم زادته هذه السورة النازله ايمانا بما جاء به محمد فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة ايمانا إلى إيمانهم السابق وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية إذن هذه الآية الفريمة فيها بيان عظيم لحال المنافقين مرض السلام على المنافقين وجاء الخطاب للمؤمنين ولكن أيضا هذه السورة ذكر فيها حال المنافقين فهي السورة الفاضحة وأيضا ليأخذ المؤمن العبرة لأجل أن يخالف طرائق الأشرار قال وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا أي وإذا أنزل الله سورة من القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يقول لغيره استخفافا لما أنزل الله أيكم زادته هذه السوره إيمانا بالله باياته فربنا جل جلاله يرد على أولئك وهذا فيه تعليم على أن على المؤمنين أن يدافعوا عن الدين وأن المؤمن يعتز بدينه ويثبت عليه أي فأما المؤمنون قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أي فأما المؤمنون فزادتهم السورة التي أنزلها الله إيمانا إلى إيمانهم، وهم فرحون بفضل الله وما أنزل عليهم في القرآن من الهدى والرحمة والوعد بالخير في الدنيا والآخرة، وسيأتينا باذن الله تعالى بعد أيام في سورة يونس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي سورة النحل التي هي تعداد النعم ونعمة الرسول هي أعظم النعم ربنا قال ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن المؤمن يفرح بالآيات ويفرح بالسنة ويزداد علما. قال: واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. واما المنافقون فإن نزود القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا بسبب تكذيبهم بما ينزل فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزود القرآن لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر إذا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا أي وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم السورة التي أنزلها الله كفرا إلى كفرهم وشكا إلى شكهم وربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وربنا قال قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد إذا ربنا قالوا أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أي وماتوا وهم كافرون أي ومات المناتقون وهم مصرون على كفرهم لم يتوبوا إلى الله تعالى ولذلك الإعراض عن الآيات يعني سبب لسوء الخاتم أزال الله العافية والسلامه ثم قال تعالى اولى يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون اولى ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم في كل سنة مره أو مرتين ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون اليه من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله إذا هم يعلمون أنهم بسبب هذه الخطايا يحصل لهم ما يحصل لما بين الله تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون وذلك يدل على عذاب الآخرة بين أنهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين من عذاب الدنيا وهذه الذنوب هي مضرة في الدنيا والآخرة والسيئة ما سميت سيئة إلا لأنها تسيء لصاحبها وهنا ربنا قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أي أولا يرى المناشقون أن الله يختبرهم في بعض الأعوام مرة وفي بعض الأعوام مرتين لكن ما النتيجة قال ثم لا يثوهون ولا هم يذكرون لأن الإنسان لا بد أن يعتبر في كل شيء يمر به حتى اليوم لما يتيت في اليوم الجديد حتى تعلم أنه يوم جديد وأنه ينقص من عمرك وأنه يقربك الى القبر أي ثم لا يتوبون عن ذنوبهم رغم البلاء الذي يصيبهم الله به في كل عام ولا يستعظون فيرجعون إلى الله وهذا كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم لأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وربنا قال ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ثم قال ربنا جل جلاله وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض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 فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفقهون إذا هذا نوع آخر من مخاذ المنافقين وهو أنه كلما نزلت سورة مجتملة على ذكر المنافقين وشرح فضائحهم وسمعوها تأذوا من سماعها ونظر بعضهم إلى بعض نظرا مخصوصا دالا على الطعن في تلكم السورة وأيضا مستهزئين مستحقرين شأنها فإذا يحصل بينهم من التغامز وأنهم غير معظمين لآيات الله والمؤمن يعظم القرآن حتى إنه لا يمس المصحف إلا وهو طاهر فقال وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد أي وإذا أنزل الله سورة من القرآن فيها أفضح أسرار المنافقين نظر بعضهم إلى بعض وقالوا خفيه وبالإشارة المفهمة أحياناً هل يراكم أحد إذا خلوتم ودبرتم أموركم فينقل كلامكم إلى محمد ويطلعه على أسرارنا هكذا لما تأتي الآيات تبين فضائحهم قال ثم انصرفوا أي ثم انصرف المنافقون عن الاهتداء بما سمعوا في السورة التي أنزلها الله على رسوله ولم يهتدوا مع اخبار القرآن بأسرارهم ثم قال تعالى صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفهم أي صرف الله قلوب المنافقين عن الانتفاع بتلك السورة وصرفهم عن الإيمان والعمل الصالح وخذلهم وأضلهم بسبب أنهم قوم لا يفهمون كتاب الله ولا يفهمونه بل يتكبرون عليه ويتكبرون عن سماع الآيات ويتكبرون عن العمل ولذلك كل ذنب هو من الكبر عياذا بالله وربنا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وربنا قال كن المنافقين لا إفقهم ولذا في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالسعيد الذي يتفقه في الدين ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نعم. ثم قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم فهو عربي مثلكم شاق عليه ما يشق عليكم شديد رغبته في هدايتكم والعناية بكم وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة طبعا روى البخاري في صحيحه برقم 2807 من حديث خارج ابن زيد ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحفة في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيم بن ثابت الأنصار الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته وشهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه نعم طبعا هذا فيما يتعلق بهذا الصحابي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 حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهذا يعني الحديث حديث عظيم دل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تبليغ كتاب الله وشدة مخافتهم عليه من الضياء مع أنهم محفوظ من عند الله ولهذا لما كثر القتل في حفظة القرآن بادر الصحابة إلى كتابته لئلا يضيع شيء وإذا زاد على شدة ورع الصحابة وتثبتهم عند إرادة في نسخ القرآن فالواجب على المؤمن أن يحذر من التقوّد على الله وعلى رسوله ومن ذلك أن يفتي الناس بغير علم يعني الإنسان مطالب بأن يدقق فزيد بن ثابت كان يسمع هذه الآيات من اصطحابها موجودة وكان أيضا يطلب الكتاب فنبينا صلى الله عليه وسلم لما بلغ القرآن بلغه مكتوبا وبلغه مسموعا فإذا وجد هاتين الايتين مع أبي خزيمة الأنصاري وقبل شهادته لأن شهادته بشهادة رجلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اذن هو لم يجدهما مكتوبتين عندما جمع المكتوب في الرقاق والإقتاف في هذه السورة إلا عند خزيمة نعم وعلما أنها موجودة ومحفورة ومقروءة عند الصحابة لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي لقد أرسل الله إليكم أيها العرب محمدا رسول الله عربيا منكم تعرفون لغته ونسبه فيكم وحاله ونصحه وأنه كان يسمى بالصادق الأمين وهو دعوة أبينا إبراهيم كما قال تعالى عنه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكم وأيضا في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال المبيت فتأمل هنا تعليم الكتاب تعليم الحكمة التزفيع في الآيتين 129 والآية 22 من سورة الجمعة وتأمل أن الآية من سورة الوقلة ختمت بقو... بإسمين من أسماء الله العزيز الحكيم وسورة الجمعه في الآية الثالثة بعد الآية الثانية أيضا ذكر فيها اسم العزيز الحكيم والآية الأولى من سورة الجماعة فيها التسبيح أيضا ختمت فيها لين فربنا هو العزيز الحكيم الذي جعل رجلا أميا واحدا يعلم العوالب والمؤمن لما يرى مسألة التسبي وتعليم الكتاب والحكمة يحرص أن يعلم الناس القرآن وأن يعلم الناس السنة النبوية وأن يحث الناس على الطاعة لأجل أن يتذكر الإنسان ويترقى بالتوبة والعبودية قال عزيز عليه ما عنتم اي يشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول المشقة عليكم ولحوق الضرر والأذى بكم وهذا من رحمته والمؤمن أيضا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وإيصال الخير لكم في دنياكم وآخرتكم وينبغي على الإنسان أن يكون حريصا في هداية الآخرين ودعوتهم وإيصال الخير لهم نعم وطبعا الأحاديث كثيرة يقول إنما مثلي ومثل امتي كمثل رجل كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحججكم وانتم تقحمون فيه يعني في التصوير في غايه البلاغه في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايه الناس ومن يستطيع أن يرجع إلى كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن فليرجع إلى شرح هذا الحديث أتذكر لما كنت في العراق وقرأت شرحه احتررت كثيرا والإنسان يزداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يزداد علما بالقرآن وعلما بالسنة قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم أي هو شديد الرق والرفق والشفق بالمؤمنين شديد الرحمة بهم والإنسان طبعا يجد تأمل قول الله تعالى في سورة آل عمران بعد ذكر لقصة أحد قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك انظر إلى هذه الرطة والرحمة والعفو من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل ماذا حصل رأى أن لا يخرج إلى قريش خارج المدينة في ملاقات معرفة أحد رأى أن يقاتلهم داخل المدينة وبعد أن لبس لامه الحرب وصار عند أبواب المدينة قالوا إن رأيت أن لا نخرج فقال ما كان لنبي أن يلبس لامه الحرب ثم ينزعها حتى يفصل الله بينه بين اعدائه ثالثا مخالفة الرمات وقد أكد عليهم أن لا يبرحوا مكانهم أن لا يتركوا المكان أبدا حتى لو انتصر المسلمون وحتى لو حصل ما حصل فأمرهم وأكد عليهم بالثبات رابعا فرار البعض حينما قيل له قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حينما يعني حصل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وناداهم من الذي ثبت لم يثبت ولم يستجب إلا القليل إذا خمس أشياء من العضاء لكن ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفض من حولك وربنا قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وهذا تعليم علينا أن نخفض الجناح مع الأهل مع الزوجة مع الأبناء مع الجيران وربنا قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم في البيع حينما كان الصحابة يبايعونه يقول فيما استطعت ولما جاء رجل يريد أن يبايعه على الهجرة قال له ويلك أو قال له ويحك نسيت إن شأن الهجرة شديد هل لديك من ابل تؤدي زكاتها قال نعم قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيء هذا الأعراب الذي بال في المسجد قال لا تزرمه أي لا تقطع عليه بوله فلما فرغ دعا بدلو من الماء فصبه ثم قالوا فإن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر والنجس إذا رحمته صلى الله عليه وسلم بالصحابة عظيمة ظاهرة ثم قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم فإن أعرض عنك ولم يؤمن بما جئت به فقل لهم أيها الرسول يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه عليه وحده اعتمدت وهو سبحانه رب العرش العظيم آية عظيمة فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو اي فان اعرض الكفار والمشركون عن الايمان بك وعن طاعتك فقل يكفيني الله جميع ما اهمني وهو ناصري على عدوي لا معبود بحق الا هو وحده لا شريك له عليه توكل وهو رب العرش العظيم أي على الله وحده اعتمدت وإليه استنت وفوضت جميع أمور والله هو مالك العرش العظيم وخالقه ومالك وخالق جميع ما دونه من المخلوقات كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو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 ولذلك الإنسان يقرأ الآيات يطبق ويقرأ هدي النبي ويعمل به فمن رحمة الله بعباده أن علمهم ما يقولونه لدفع ما ينزل بهم من السوء وفي هذا الحديث بيان ما يشرع للإنسان قوله إذا نزل به الكر وقد تخير النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الألفاظ ما يناسب الحال التي عليه الإنسان يقول الطيب صدر هذا ثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب لأنه مقتضى التربية طبعا ايضا ناسب أن يتضرع العبد إلى الله في حال الكرب باسمه الحليم لان ما يصيب المؤمن فإنه غالبا يكون على نوع تقصير في الطاعات فيطلب من الله العفو عنه وعدم مؤاخذته على تقصيره في توفيد العبد لربه تبارك وتعالى وذكره باسمه العظيم تضرع منه إليه بما هو عليه من العظم والقدر على رفع الكرس وأنه لا يقدر على ذلك إلا هو إذن هذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمره الله تعالى به وكان أيضا يدعو مثلكم الكلمات التي رواها عنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء قال من قال إذا أصلح وإذا أمسى لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه إذن هذه الآيات العظيمة يقف العبد عندها متدبرا الآيات متدبرا المعاني عاملا بها ومسترشدا لمقتضاها الأخوة قالوا هنا من فوائد الآيات وجوب ابتلاء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام ودعت إليه الحاجة. والحاجة داعية دواما لكن الجهاد يجب أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل قتال جهاد بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضطراب إذن المؤمن يطمئن وتجد المنافق دائما مضطرب بيان رحمة النبي بالمؤمنين وحصه عليهم في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده، فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود هذه الفوائد في ذكرها الأخوة وبالإمكان أن يساد على ذلك فنقول اولا اقرأ القرآن لاجل مواعظه ولأجل فقهه ولأجل التقرب إلى الله وقرأه بنية الزيادة في الإيمان وأقول لمن يسمعني ويستطيع التأليف بإتقان يصح أن تؤلف تتيبا صغيرا بعنوان لماذا نقرأ القرآن فالإنسان يقرأ القرآن لاجل المواعظ ولأجل التفقه ولأجل التقرب إلى الله وأيضا لاجل زيادة الإيمان ثانيا إذا أردت معية الله فحقق التقوى وذالشا بتقديم أمر الله على هو النفس وربنا جل جلاله يقول واعلموا أن الله مع المتقين ثالثا إذا كانت مواعظ القرآن لا تزجرك فاعلم أن في قلبك مرضا فسارع لعلاجه رابعا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يأتسي بها المؤمن ويسعى لتحصيد المكارم خامسا أذكار القرآن وأدعيته لا يفرط بها المؤمن فالقرآن نبه على الكلمات المباركة التي في أخذها سعادة المؤمن ومن ذلك أن يكثر القول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سادسا كما أن المؤمن يقرأ القرآن ولا يفرط به يقرأ السنة ويتعلم الصحيح المعمول به من الباطل المردود لأن في ذلك سعادة المؤمن كما قال الله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليكم أي حريص على إيمانكم وسعادتكم سابعا المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا بأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر ثامنا شؤون الجهاد والدعوة إلى الله يجب أن تخضع لخطة مدروسه فالقرآن الكريم أمر بمجاهدة العدو الأقرب ثم الأبعد إلى تحقيق قتال المشركين كافة وكذلك الدعوة يبدأ الإنسان بالأقربين حتى يصل إلى الأبعد تاسعا حينما تقرأ القرآن فينبغي أن تزداد تصديقا وتعظيما لله ولأمره ولشرعه عاشرا كان الصحابة يفرحون بتتابع نزول الوحي والمؤمن يزداد فرحا كلما زاد حفظه وفهمه للقرآن وكلما تحسنت قراءته ويفرح معلم القرآن كلما حمل عنه الآخرون هذا العلم ليعلموه للاجيال اللاحقه جيلا بعد جيل حادي عشر القرآن رحمة وهداية للمؤمنين وحجة وشقاء على الكافرين ثاني عشر من استثقل مجالس القرآن وانصرف عنها فهو يعب الخسارة والحرمان ثالث عشر على كل أحد أن يعرف أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي النعمة العظمى والمنة الكبرى والسعيد من أخذ من الوحيين بحظ وافر والشقي من سد على نفسه منافذ الخير وعند ذلك يعرف المؤمن قدر المسؤولية التي تجب عليه في خدمة القرآن والسنة وتبليغهما لأمتي الدعوة والإجابة بكل وسيلة مشروعة ممكنة رابع عشر عظيم نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من صميم العرب وخالصها خامس عشر يتأمل المؤمن صفة من صفات الرسول حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وسعادتكم فما أكثر ما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هداية الناس ونصحه للأمة وهكذا يقتدي المؤمن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم سادس عشر وددت من الذي يدعو إلى الله كلما دعا ولم يستجب له أن يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سابع عشر هذه السورة العظيمة بدأت في البراءة من المشركين وختمت برحمه الله العظمى والمن الكبرى ببعثه خاتم الأنبياء والمرسلين والسعادة الحقيقية هي الاستجابة لهدايات القرآن والسنة ليسعد المؤمن برسالة النبي الكريم ثامن عشر المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا بأخيه المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا بأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر وربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين لماذا أذل على المؤمنين لأنهم أحباب المحبوب لماذا اعز على الكافرين لأنهم أعداء المحبوب يجاهدون لماذا يجاهدون, يجاهدون أعداء المحبوب ولذلك هذه المحبة لها أمور حتى يصدق الإنسان في دعواه للمحبة تاسع عشر التقوى هي ملاك الدين والدنيا وبها يلاق المؤمن عدوه عند النزال فينال معية الله بالنصر والتمكين. فربنا أمر بقتال الكفار ثم قال أعلموا أن الله مع المتقين ومن كان الله معه فلن يغلب عشرون ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده وينميه ليكون دواما في توبة وترق في العبودية حادي وعشرون الروح لها مرض فمرضها الكفر والأخلاق الذليل، وصحتها الإيمان والعلم والأخلاق الفاضلة. ثانٍ وعشرون من أصيب بمصيبة، فليعجل إلى التوبة كي لا يشبه المنافقين في عدم الاعتبار بتقلب الأحوال. ثالث وعشرون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية الفرح والسرور بالله وبرسوله وبالإيمان والقرآن والسنة فهذا الفرح والسرور بالله وبرسوله بالإيمان والقرآن والسنة من مقامات العارفين والفرح بالعلم النافع دليل على تعظيمه عند صاحبه وأيضا الإنسان يحب العلم ويؤثره على غيره فالفرح تابع للمحبة والرغبة والسعيد من جعل محابه على ما يحبه الله خامس وعشرون مرض القلب هو المانع من الهدايه ويشهد لذلك ألف لامنيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين طبعا هذه الصفحه الاولى من سوره البقره في الصفحه التي بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء من هم الكفار المصرون على الاعراض حال الانذار سواء عليهم ما قال سواء عليك لماذا لأنهم اغلقت قلوبهم بسبب الاستكبار والإصرار على الإعراض إذن القرآن هداية لمن أراد أن يحتدي سالس وعشرون ليحذر المؤمن الذنب الذي يستحق أن يدعى عليه وتأمل هذا في قوله صرف الله قلوبهم فهذا مستأنف استئنافا بيانيا غرضه الدعاء عليهم بصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان، وهذا نحو ويل للمطففين، فويل كلمة دعاء بسوء الحال، وهو في القرآن وعيد بالعقاب وتقرير. سبعة وعشرون إلى الله تنتهي القوة والملك والعظم والسلطان والبقاء والجاه وربنا جل جلاله كاف من به. وكافي من ومن تولى الله تولاه الله طبعا في الآية الثامنة والعشرين بعد المئة وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بستة أوصاف وقد بدأت بالرسالة فالسعيد من أخذ بحظ وافر في تبليغ رسالته تسع وعشرون تخصيص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات فربنا العظيم قادر قادر أن يكفيك ما أهمك لكن أنت مطالب أن تكون على ما يحبه الله فتتوكل على الله وتعبد الله العباد الحق فإن الله سبحانه وتعالى يتولى من تولاه وهو العظيم سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته